بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة قافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا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 111. وقليل من الآخرين 112. على سرر مغضونة 113. متكئين عليها متقابلين 114. يطوف عليهم ولدان مخلدون 115. بأكواب وأباريط وكأس من معين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 لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سجر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء 129. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين 113. ثلة من الأولين 114. وثلة من الآخرين 115. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال 116. في سمو منه وظل من يحوم قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحث العظيم وكانوا يقولون أذا متنا وكنا ترابه عظاما إن لم بعثوا آباءنا الأولين قل إن الأولين والأخير 11. لمجموعون إلى أنيقات يوم معلوم 12. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون 13. لآكلون من شجر من زقون 14. منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قد ضنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أنثى لكم ونشيكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم ما شئت القول فلو تذكرون أفرأيتم ما تحثون 120. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون 122. إنا لمغرمون بل نحن محرومون 124. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لهم شاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرته ومتاع للمقين فسبح باسم ربك العظيم فلا قص مجن وأقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم 129. لا يمسه إلا المطهرون 120. تنزيل من رب العالمين 121. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون 122. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرُجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة عيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين